بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمام وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا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 بأيدي سفر كرام برر قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبره ثم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 الصاخ يوم يفرق المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه بشيرا واوجوه يومئذ عليها غبر ترهقها قتره اولئك هم الكفره